على المعلق على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب وقوله هنا على سبيل الوجوب متعلق باستدعاء يكون الاستدعاء هذا على سبيل على سبيل الوجوب لأن الاستدعاء او الطلب لا يخلو من امرين اما ان يكون او من عده امور اما ان يكون للوجوب او ان يكون للندب او ان يكون من بما أن يكون الوجوب أو أن يكون للنزف أو يكون الإباحة الأمر لا يأخذ من هذه الأمور الثلاثة وسيأتي إن شاء الله يعني هل الأمر يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الوجوب سيأتي قال المؤلف رحمه الله هنا وصيغته إفعل وصيغته إفعل وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الاباحه على أن المراد منه الندب أو الاباحه هنا اشار المؤلف الى صيغه من صيغ الى صيغه من صيغ الامر وهي وهي صيغه بنص الامر بكلمه افعل هذه الصيغة الحقيقة من الصيغ وكان المؤلف رحمه الله من باب الاختصار اشار إلى صيغه واحده وإلا في الصيغ كثيره بعضهم ذكر أنها ثلاث صيغ بعضهم زاد إلى اربع وبعضهم أوصلها إلى أكثر من ذلك فنقول مثلا من الصيغ في الأمر ما ذكره المؤلف صيغة افعل صيغة افعل مثل قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. وقوله تعالى واقم الصلاة طرفي النهار ودلوك من الليل هنا بصيغه ايش؟ بصيغة افعل هنا الصيغة افعل قال الناظم بصيغه تفعل فالوجوب حقق حيث القرين تنتفت واطلق فهذه الصيغه من الامر من الصيغ قالوا اسم فعل الامر اسم فعل الامر مثل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم ان ضل الهديتك هنا قولوا عليكم اسم ايش اسم فعل الأمر هذا من صيغ الأمر لو جاء شخص قال هذا ما قال فعل لأنه ليس صيغة بصيغه فعل لكن نقول هو بصيغه اسم فعل الأمر عليكم يعني اسم فعل الأمر أراد به اسم فعل الأمر فيدخل في صيغ في صيغ الأمر كذلك يقولون منها المصدر النائب عن فعل الأمر المصدر النائب عن فعل الأمر ويمثلون له بقول تعالى يا ايها الذين امنوا اذا, إذا لقيت الذين كفروا فَضَرْبَ الرقاب فضرب الرقاب فضرب هنا ايش مصدر ضرب مصدر نائب عن ايش نائب عن فعل الامر فعل الامر وهو هذا المفهوم من الايه اذن دل على ايضا هذا صيغه من صيغ الامر فضرب الرقاب يعني اضربوا اضربوا الرقاب ومنها قوله ايضا وبالوالدين احسانا واحسانا هنا ايضا مصدر نائب عن أيه؟ نائب عن فعل الأمر يعني احسن او أحسنوا أحسنوا بالوالدين. فهذا أيضا من صيغ الأمر أو فعل الأمر. قال هناك أيضا صيغ أخرى منها مثلا المضارع المقرون بلام الأمر. في قوله تعالى وليكتب نعم بينك كاتب بالعدل. على كتب بينكم كاتبون بالعدل هنا فعل مضارع مقرون بلام بلام الامر وهو صيغه ايضا من صيغ الامر قالوا من الصيغ ايضا التصريح بلفظ الامر التصريح بلفظ الامر يعني كلمه الامر مثل قوله تعالى ان الله يأمر بالعدل والاحسان ان الله يأمر بالعدل والاحسان هنا لفظ الامر نعم فهمنا من لفظ الأمر من صيغته بذاته أن المطلوب فعل أن المطلوب فعل واجب وهذا دل على أن كلمة الأمر من الصيغ الظاهرة من الصيغ الظاهرة قالوا كذلك أيضا إذا جاء ما يدل على الفرض أو الواجب أو كتب نعم وهذا يدل أيضا على الأمر قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو هو كره لكم قولي تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فهنا دل على ايش دل على الامر او جاء مثلا بكلمة فرض نعم بكلمه فرض وهذا دل ايضا على الامر كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ان الله فرض زكاه الفطر من رمضان ان الله فرض زكاة الفطر من رمضان فنفهم من كلمة فرض هنا ايش الامر نفهم من كلمة فرض نفهم منها الامر